أو من ينشأ في الحليت وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنا ثا أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفواها إن وجدنا آباءنا على أمته وإن على آثارهم مقتدون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 أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهب بك فإنا منهم تقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون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 الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولم وما ضرب بن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا خَيْرٌ خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وَلَوْنَ شَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ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 الأَخِلَّ أُوَيُومَ إِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَن تُمْتَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأغناء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 شَرَعَ عَنْهُ وَفِيهِ مَبْلِسٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ